بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى العون بالحق لقوم يؤمنون ان تدعون على اهل وَجَعَلَ وجعل اهلنا شيئا يستعبق قائفا يستعبق قائفا اذا تم منهم يذبح ابناءهم ما يستحل لساء كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين سُبِعَ في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونَجْعَلَهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى ما أمم موسى أربعة فإذا خفت عليه فإنقذه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إن رأى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامال وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه, لا تقتلوه عسى بائيا فعلا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كادت لتبري لولا ذا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي.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 أن الملأ يأترون بك ليقتلونك فخرج إني لك من النصحين فخرج منها قائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القامدين قال عسى ربي قال عسى ربي أين يهديني سوا السبيل ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمم من الناس يسكون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجار أته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجذيك يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء ماءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن قير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أن أكفحت <تكتشت> إحدى بنتي هاتين على ذا أن تأجرني، على أن تأجرني ثمان يحج، فإن أتمت عشرا فمن يومك وما أريد أن أفق عليك ستجدني. شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجليل قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي آنس من جانب الطور نارا قال لأهله الكثو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فَلَمَّا أَتَاهُنُ دِينَ شَاطِئِ الْوَادِي الَّأَيْمَنِ فِي الْبُقَاتِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّ مُوسَى أَيَّ مُوسَى أَنَّ موسى ما إني أنا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاك فَلَمَّا رَآهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ مّنَ الْجَذْعِ وَلَّى وَلَا مُدبِّرًا وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سوء وَضُمَّ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَذَانِكَ بُرْهَانٌ لِّمَرَبِّكَ إِلَىٰ ثُعْبَانٍ وَمَلَائِكَةٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانًا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا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 وقالت العون يا ايها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقب لي يا هامان وعلى الطير فجعلني صرحا لعلي لعلي اطلع الى ما اله موسى وانني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجلوده في الارض بغير حق وظنوا وظنوا انهم اليلا لا يجاوزن ف اخذناهم وجلودهم فنبزناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم أئين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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجالب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت أنت من الشهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتضاول عليهم العمر، وما كنتم تساوين في أهل مدينت تتلو عليهم آياتنا، ولكننا ولكننا كنا مسلمين. وما كنت بجانب الطور إذناءنا ولكن رحمة من ربي ولكن رحمة من ربي لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون.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 وَإِذَا يُتَبَعَ عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُلَايَكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ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 يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تبع الهدى معك وتقطف من أرضنا أو لم نمت لهم حرا آمنه جباه إليه ثمرات كل شعير رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمنا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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعفى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا سبحان الله وتعالى عما وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ الصُّدُورُ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جعل الله عليكم الليل ثمدا إلائم قيامة من إلائم غير الله من إلائم غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النعمة و ثمدا إلائم قيامة من إله غير الله يحييكم بليل تسكنون فيه أ فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونذعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يسترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ماذا إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن قال إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون بل هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون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 ولا يلقاها إلا الصادقون فخسف ناديه وبداري الأرض فما كان له من في أدينه ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين نوم كانوا بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبث الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون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 قُرَّبَهُ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضلال مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مُنْذِرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَخُضُّ